أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله إن سورة الجن صفحات خمسمائة واثنين وسبعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإنه تعالى يد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وإنا ظننا ان لن تقول الإنس والجن على الله كذبا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 وَإِنَّا كُنَّا نَجْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ هِجَابًا رَّصَدًا وَإِنَّا لَا نَجْرِي لَشَرٍّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا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 فَمَن يُؤمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهْقًا وَإِنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْقَاصِطُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُلَا أَئِكَ تَحَرَّوْ رَشَدًا وَأَمَّ الْقَاصِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا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 وَإِنَّهُ لَمَا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُهُ كَادُ يَكُونُ عَلَيْهِ لِبَدَأْ قُلْ قَالَ إِنَّمَا أَدْعُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدَ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ بَرَعٌ وَلَا رَشَدٌ وَاللَّهُ لَيْسَ لَهُ يُجِيرَنِ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارًا جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا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 فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله قال الله قل أوحي إليه أمر الله النبي بان يخبرهم بان يخبر دومه بأن الله قد اوحى اليه بحادثه حصلت مع الجن قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن إذا نفهم من هذا الكلام يقول اوحى الله إلي او اوحي الي طبعا الوحي قد يكون يعني بالالهام أو, بال او بالالقاء في قلبه يعني كان ايصال الشيء في خفيه الواحد قال اوحي الي هذا الامر إنه استمع... انه استمع نفر من الجن استمعوا الى الى الى قراءه القرآن الى, إلى رسول وهو يقرأ القرآن. يعني نفهم من هذا انه ما خاطب ما كان بيخاطب ما خاطب الجن ما الجن هو ما عرف بالقضية. حين أخبر الله الحين الله فقال اوحي الي انه استمع نفر يعني الله اني استمعوا نفر من الجن استمعوا له وهو يقرأ القرآن يعني ما بشي مخاطبه بينه وبين الجن نعم ما بشي لا لا في ذا هو يعني ايه يعني بعضهم بيقول مخاطبه لا نفهم من هذا ان ما ب... إنه ما نفاهط نفهم ولا يعني ولا شي حرفهم اصلا واذا الله دي اخبره قال قل, قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن استمع نفر من الجن يعني مجموعة والنفر قالوا ما بين الثلاثة والعشرة وقال لهم نفر استمع نفر من الجن استمعوا لرسول الله قال وهو يقرأ القرآن بعضهم يقول كان يقرأ القرآن في صلاة الفجر قال فقالوا اننا سمعنا قرآن عجبا عندما سمعوا عندما استمعوا كان استمع نفر يعني سمعوا باصغاء استمع يعني استمع يعني سمع باصغاء وانتباه وركزوا فقالوا اننا سمعنا قرآن عجبا قالوا سمعنا يعني سمعنا قران عجيب يعني ما يعني ما مثل كلام الناس شيء خارج يهدي إلى الرشد. قال فيه رشد، فيه يعني الالهداية وفي النور وفي الصواب. فآمن به فآمن بهذا القرآن؟ ولن نشرك يعني وآمنا بالله. ما بعد فآمنا بهذا القرآن وبالله ولن نش فآمنا بهذا القرآن ولن نشرك بربنا أحدها. يعني بعد ما سمعنا هذا القرآن قالوا إذا قال لن نشرك بربنا أحدها. ما عاد يمكن إيش ندعي مع الله إلى آخر؟ لان كان الشرك كان فيهم شرك كثير يعني كان لأن الجن كان مثل البشر فيهم ال يعني فيهم ناس يعني سيئين وفيهم ناس طالحين وفيهم ايضا فراغ وفيهم مذاهب وكانوا قد ابتعدوا عن الاش عن الدين فالله أرسل النبي محمد إلى البشر وإلى اش الجن فقالوا من الجن سهل الشيء نفهم ذا من القرآن نحاول نفهم إحنا من القرآن خلي الروايات بعضها مع عبد القدرا والذي موثق فقال استمعنا فر من الجن فقالوا إنما سمعنا القرآن عجبا يحدي إلى الرشد ها فسر يعني حتى نفهم من هذا الكلام قلنا أولا ان الرسول ما ما تخابب معهم ولا شعر بهم ثانيا نفهم منهم بيفهموا كلام العرب هم دولفهموا أش القرآن كله بيفهموا كلام العرب اللغة العربية دولي. حين قال سمع القرآن ويهدي إلى الرشد هذولا إذن يفهموا كلام العرب يعني ويهدي إلى الرشد يعني يعني أيضا فيه القرآن هداية يعني أن القرآن نفسه فيه هداية للناس يعني حتى يعني بنفسه بذاته يعني كان فيه مستقلب الهداية فإيمكن يهدي كثير من الناس لو ما عرفوا أيه. يعني لو ما عرفوا باقي التفاصيل حين قال إن القرآن هذا يهدي يعني إن فيه من الأجمل الأشياء ما تهدي يعني آج ما تهدي السامعين وليستخدموا في ضارع وربما لأنه يهدي يعني كان يعني بيتجدد أو بيحدث هذا يهدي إلى الرشد فآمننا به قال لما يعني سمعناه وقرأنا قرآن عجيب يعني ما ما هم يعني ليس من كلام البشر يعني ظاهر يعني خارج عجيب يهدي إلى الرشد ويهدي إلى الحق وإلى الصواب فآمنا به آمنا بهذا القرآن ولن نشرك بربنا أحدا يعني كأنه يطلعوا يسمعوا فيها التوحيد يعني وما يدعو إلى عباد الله وحده وإنه تعالى جد ربنا هنا بيقول وإنه يعني فقالوا إنا سمعنا قالوا إنا سمعنا وإنه تعالى وقالوا إنه تعالى إنه تعالى جد ربنا كلها بأن نقرأ على قراءة نافع لما أعطوها على المقول قالوا ان سمعنا قرانا وانه تعالى جد ربنا وانه كانها ها الى اخره او بالنسبه لقراءه حفص وانه او لا بالنسبه لقراءه حفص قالوا بايصبر نجعلها يعني فامننا به وانه تعالى يعني ايه هذه الى بحث دي به وبانه تعالى جميعا بانه تعالى نعم امننا به وبانه تعالى جد ربنا وانه, وأنه وبانه كان يقول سفين او بهذا لا ما لا ما عندك بعيده صحيح بين من حد هو يقول فينا حصن في تعالى جد ربنا وانه كان يقول كيف قال يعني انا اقول لك ان ما لك ان ما لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان على لك ان اقول لك ان اقول لك ان قال، لك تعالى جد ربنا، ان تعالى جد ربنا اقول لك ان اقول لك ان اقول لك قالوا, أه. قالوا قال وإنه يعني قالوا. انه تعالى انه انه متخذ صاحبته ولا ولدا هنا الكلام خبرها صاحبته ولا هذا ما وجل إنه يعني الله صاحبته ولا ولده هذا الكلام وجاب قوله جد ربنا يعني تعالى جد ربنا جملة يعني من انه تعالى ولا إنه عز وجل كريم ولا إنه عز وجل يعني يعني يحب التوابين ولا إذن عز وجل ما هي إلا جملة ومعترضها للتنزيه والتعظيم فانا نفس الكلام ما بعض بما عم بيفهمها فيها شيء من الغموض ويقدر إن إنه تعالى جد ربنا لا اذا قالوا يعني قالوا الجل إنه ما اتخذ صاحبة ولا ولدا يعني إن الله لم يتخذ صاحبه ولم يتخذ ولد واضح وجملة تعالى جد ربنا قلنا جملها يعني تعالى قالوا الجد هنا المراد به العظمة المراد به العظمة لأن أصل الجد في اللغة يعني بيستعمل عظمة في قومه جد فلان في رأيه يعني في جد فلان في قومه يعني عظمة في قومه فهنا اذا جد تعالى جد ربنا يعني تعالى يعني انت تقول مقام ربنا ومكانه وعظمته الحين تقول تعالى وإن وانه تعالت عظمته ما اتخذ صاحبته ولا ورث اذا جد ربنا من المراد به عظمه ربنا فوفعل تعالى تعالى يعني تعالت عظمته الحين تقول إيه. تعالى مقامه مقام ربنا نعم حتى وقالوا ان الجد من من يعني من اصل قال قال احد اللغوين قال ان اخر الجد هو القطع القطع اصل الجد اصل كلمه الجد هي القطع وكان بي يعني في مكانه بينقطع يعني ما عاد بيصل العظمه اليها الحين تقول العظمه حين تستعمل العظمه يعني قديه في مكانه ما عاد بيصلوا بينقطع الناس ما بيصلوا اليها فقال نعم حتى قال ان حتى الجد بيسموه جد لأنه قدوا له مكان عالي يعني الأجهة الأسرة يصلوا إليها فحتى نفس الجد كأنها استعملوا لهذا لأنه قدوا في مكان عالي إذن كد... معنى الجد يعني هنا العظمة والمكان هو المقام فقال إنه وإنه ما متخذ صاحبة ولا ولا زاء وإنه كان يقول سفيهنا على الله شطط تعالى عند الشيء لا تعالى جد ربنا يعني إيه يعني قل إنه يعني إيه ما هو في الواقع يعني إنه متى هذا صاحبث ولا ولد؟ تعالى يعني مكانه وعظمته يعني إن يعني إيش؟ يعني اتخذ صاحب يعني جملة اعتراضها يفيد التنزيه لله من هذا الشيء يعني منها يعني من اتخاذ الصاحب والولد ومن غيرها يعني كان مراد أهنا جل الصاحب الولد وفيه دلالة أنه إذا كما ذكر إنسانها الله تعالى مثلًا وصف يعني يتنزه عنه معني يعني بيش رايح بي. يعني يعني في, في يعني في لهجه نافي لغتنا بالنسق يعني قال انك تسوي كذا يعني قال نتسوي كذا ولا قال عذرك الله انه الحمام نستخدم, يعني نستخدم عباره يعني الاستماع مثلا بالشخص والله يعني بشيء في الكلام فقال وان الله تعالى جبل ربنا متخذ صاحبه ولا ولدا وانه كان يقول سفيهنا على الله شطط قالوا وانه يعني إن انه كان يقول سفيهنا يعني كان هشان انه يعني كان يقول سفيهنا على الله شطط يعني كان السفيه حقنا كلمه السفيه يعني كان خفيف العقل فلذا بيقولوا ما برق بيقولوا له سفيه يعني كان العرب كان يقول سفيهنا اراد انه يعني يعني يعني يتهموه العقل وربما ان مراده ابليس حين افرده سفيه هنا قال كان سفيه هنا يقول الله يعني كان السفيه حقنا وال يعني يشوه طاغى حقنا بايش بي بيقول يقول على الله شطط شطط يعني يقول مفرد في الايه يعني في البعث والمفرد في الايش يعني كان الزائد في البعد يعني فيه ايش اجرام كبير وتعدي على الله كان يقول سفيه هنا على الله شطط اصل الشطط كان البرق يقول شطط البيت يعني بعض، يعني يستخدم لل يعني للـ للـ للـ للـ يعني للعلاج يعني الذي تجاوز الحد البعيد وزيد تجاوز الحد يعني فيه إجرام كان إيه بيكلموا بعضهم نعم يعني الله أخبر النبي بما حصل بما سمعها الجن وما قالوا وما يعني حتى عندما عادوا إلى قم عندما قالوا إن قال الناس قالوا سمع الناس سمعنا القرآن عجبها الجن بيقولوا لا يعني جاي هو جن حضروا إلى عند رسول الله وسمعوا القراء وهو بيقرأ القرآن فرجعوا إلى قومهم وقالوا الناس سمعنا القرآن عجبها يعني بيخاطبو يعني إيش جنسهم أو يعني بني الجن سمنا إيش من الجن؟ ما يوصلوا هذا الحقيقة أن أن بعضهم كان يقول على الله كلامه فقال وإن كان يقول يقولوا سفي هنا يعني عرفوا ووتأدركوا وتأكدوا أن هذا كلام إبليس كله كان هش بعيد وكان إيش يعني في إسراف وزيادة في يعني الت التعدد وإن ظننا ألا تقول الإنس والجن على الله كذبا يعني جوا إحنا متقدين ما حد مكذب ما على ربي يعني مثل بعض الناس المغفلين اذا قدر واحد يعني را واحد مثلا ما يلبس العلماء ويوعظ ويسبر كذا ويقول خلاص ما دام ما يمكن ايش يقول كلام ما هو صدق ما ممكن يشتري على الله ولا يدري بها ولا يعني مثل ما بي مثل ما بيحصل في علماء الوهابيه مثلا بيجي, و بيجي, و بيجي, و بيجي و بعض الناس يقولوا ما, ما يعني ما بيتخيلون بايكذبوا ما بيتوقعوا انهم على الله وجا وسابعهم ويقردون ما قالوا يعني ما بيتاملوا فالكلام شو؟ لأن بعض الكلام ما يقبلها العدل يعني إذا الإنسان ما به حتى ولو كان جاهل يعني في الحين جو يعني يروح واحد يلاقوا قلنا على المها فيرجع يعني ينسب إلى الله مثلاً المعاصي ولا يعني ولا يشبه الله بخلقه ولا يعني ينقص في في في الله فهم قالوا قال فالجنة أنا قالوا كان بنت... عندنا ما أحد مكذب مع لا ربي إذا تدرينا واحد صورة عالم الله كذا بإن وخلاص <تصفيق> <تصفيق> إيه قالوا وإن ظننا ألا تقول الإنس والجن الله يكذب عندنا ما أحد حاجة... ما ذيهم أذيب جنبيفته ويخبرون الناس بمرض الله ماهم ممكن ياسيكذبو يعني مصدقهم ما تذكرنا إيه ما اعتقدناهم ما يمكن يكذبو <تصفيق> يمكن يسمع ودي يسمع ولا لا نعم لا وربما أن ما كان يعني ما هم متخيل ان الانسان يجي ويدعي يعني باسم انه عالم وباسم انه داعي إلى الله ورجع ايش يكذب يتخيل قال ما ما تخيل هذا الشيء سواء من الجن ولا من ما, ما بتخيل أحد في هذه الدنيا اقول لك كذا وان ظننا يعني كان بن... ننخدع ونصدقهم ما كان بنذكر لنا بايث برجهم اي ان بي باصبر يكذبوا والله نتامل في كلامهم و نفحص في كلامهم نهتم وين ظننا ان لن تقول الانسان والجن على الله كذبا ما كان يعني ظن عمل بكلامهم على طول ها قالوا ذافين ذم للتقليد العشوائي ذي بيقلد اي عالم ولو ما هو داري وش عليه ولا ما يقدر يعرفه على حق ولا على باطل كانك القران هذين نبههم هذا الشيء قالوا فهم ومن هذا حين ما سمعوا القران فهموا كل هذه الاشياء وان ظننا ان تقول الانسان والجن على الله كذبا وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقه قالوا ايضا ان كان به رجال من الايش من الانس بيعوذوا برجال من الجن يعني قالوا كان به من البشر كان يعني العرب كان اذا وصلوا الى وادي ويشته يجلسوا فيه يقولوا نعوذ بكبير هذا الوادي من ايش يعني من المجرمين والمسدد كان مشته ان بيو الوادي جن صالحين وفاسدين يعوذ بكبير هذا الوادي يعني كأنه باجود صالح يعني نستجير به يعني نطلب الحماية ونستجير ونطلب أنه يحمينا ويعصمنا كبير يعني كبير هذا الوادي من الجن ويرد عنا السفهاء والأيش والمعتدين من الجن كان قال كذا كان بيثبروا العرب كما وصلوا الوادي بيستجيروا يعني بدل ما يقولوا نعوذ بالله ونلتجئ إلى الله من كل سوء يسجدوا إلى اله الى كبير الجن قال انه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن يعوذون به يعني يسجدون اله ويحتمون به واضح فزادوهم رهق فزادوا الجن يعني ايه يعني زادهم يعني يعني كان زادوهم في في الفساد لانه رجعوا تهروا زادوا الحين يسمع البشر يقولوا كذا بيصبر هذا يعني هنا بيصبر هو المعنى فزادوا الجن رهق يعني اسماء احنا كان بها ايش يعني بعض ال ال ال البشر بيستعيدوا ويربطوا الحماية من الأش من الجن فزادوا الجن رهقى يعني زادوا أنهم يعني جعلوا الجن يفهمون قدم أش إنهم مكانة كبيرة وإنهم وإنهم فضل كبير زادوا مشبرها أصل الر في الواقع وكأنه يعني كأنه الحُق ال الإثم أصله في اللغة يقول الرهق الرهق والال الحُق هو كذا فلذا بيقولون مراهق اذا تبايح الحق ايش قالوا لانك الحق الرجال الحق يلحق حال الرجال بيسموه هنا فقالوا نه... لا ها في فقالوا قالوا بيقول في بيستعمل احتاب يقولوا مرهق قال اتروا اتروا هذي بيقولوا يعني أصابها الرهق ولا حلبة الرهق يعني إنه بيحبل الإثم يعني إنه بيحصل على يبي يصيب يعني كأنها الإثم يعني يجوا العذاب فقالوا يعني يعني حين بيدستعيدوا برج ب إيش برجال من الجن الجن رجعوا وزاد غرورهم فالجن فزادوهم إثم هذا احتمال ويمكنها الظاهرة نسياك فالجن، نسياك الجن وبعضهم بيقول فزادهم يعني فزادوا يعني فرج الجن، هذه زادوا الإنسان رهقه، يعني زادواهم إيه؟ ياقرا، ياقرا، لأن ما هو قال يعودون يعني قد عليهم مشكلة، فزادواهم رهق، زادهم زادواهم رهق، ما غير هو مشكلة. الله عز وجل. طالق ما قالن مع مشكلة جديدة. أصلًا رهق بيستعمل كثيرة هنا وكأنه يعني التعب. إثم. الاسعب. الاسعب. ما هو تعب بيقول. الإثم. لا ولا قد يكون معنى الضرر إذا. كم زاد؟ هنقال زادوا. طالق ما قلت قال إن الجن فيهم. لا يشتين فيهم فيهم جاء فيهم عصا ورجع بيساعدهم ذلا ورجع زادوهم كان إيش إثم؟ وبعدين يمكن الإحتمال أنت. طالق وصلاه ورجع خير السياق في قال فزادوهم يعني التمم. لكن الجن يعني اشتلهم بيتأثروا بيجي فيهم رهق. وعندنا الواقع تقولنا هلا حين ذيك على الجنة تقولن بي. يعني, يعني فسرهم هنا قال مرهق يعني يزيد ايش يعني, يعني, يعني على إثم. قال فزادوهم رهقة وإنهم ظنوا ربما يقول انس ولا رجال من الجن يعوذون برجال إيه من لا رجال من الإثم. نعم ثم حق بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقول رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزاد الجن الانس رهقا فزادهم يعني زاد الجن الانس رهقا يعني ما بلاغا نفعهم بل زادهم ايش مشاكل. ومشاكل وربما في بالجا الجن واهموا كيف يعني نزادهم زادوهم يعني تسبب في هذا في زيادته تمام تسبب في زياده في زيادة قولك الفعل الجن الفعل ما بالجن سووا هم زادوهم قصدك زادوهم يعني إنه يعني الفعل هذا زادهم الجن كيف زاد كيف زادهم يعني هم سابر يا الله نحن فزادوا يعني فزاد الجن والإنس رهدا زادوهم يعني يعني بالطلب يعني يعني نفس الحين قلنا إن الأصنام أضلت وإني ما بالظلم إذا كانت سبب الظلال فزادوا رهلا وإنهم ظنوا كما ظنتم الله يبعث الله أحدا بيتكلموا مع الجن قالها وإنهم ظنوا يعني لأنهم قالوا كان رجال من الإنس عذلوا برجال من الجن بيتكلموا عن الإنس يعني بيخاطبوا الجن ويتكلموا عن الإنس هم قال وانه كان نبي يعلم الانس بيقولوا اصحابهم رجع الآن قال وانهم ظنوا كما ظننتم ان يبعث الله احد وهم مثلكم بيعتقدوا ان الله ما هو بعث لحاج. يعني إنه ما هو جاي ياخذ يعني منهم اذا الانس ظنوا كما ظننتم يا اين مثل ما انتم بتعتقدوا يعني كثير منكم ما بشي إيه. ما بشي قال هادولك مثلا كما الله أحدا. وإنا لمسنا السماء فوجدناها مليئة حرسا شديدا وشوفبا قالوا لمسنا السماء يعني كان كان الجن بي يعني يش بصعدوا إلى السماء ويحاولوا يقربوا منها حتى يسمعوا كلام الملائكة الملائكة يعني كان يعني الله بي يعني بينزل الأوامر على الملائكة والملائكة يعني كل ملك يبلغ ملك وفيها أخبار وفيها أشياء يعني بتحصل في المستقبل فكان الجن بيحاولوا يعني يستمعوا، يسترجعون إيش؟ السمع، بحاولوا اسمعوا بعض الكلام الذي بي إيش بيتكلمون به الملائكة، لأنهم يعرفوا أخبار بتحصل ولا أشياء، ورجع ينزلوا بها إلى الإيش؟ يعني المجرمين فالإيش في, في الأرض؟ يعني فل الإيش البشر؟ يروحوا صار المجرمين من البشر ويحاولوا يقولهم مع هذا الكلام كلام كثير كذب، ويرجع للأشي. وكما وأحيانا تحصل بعض الأشياء. لإن إحنا إذا عادكم تذكروا استغربنا يعني ما يعني يوم إيش إذ ما ذكر الله في أي في فرعان ما هو قال إنه بيرجع انتهي تهي ملكه على يد على يد فبي في فرعان ورجع إنه ملكه قالوا لك ذا مش عرفهم قال كهنة عم بيعلم الغير لا يعني بعض الكلمات بيجيد ولكن أكثر كلامًا بيجوكذ فلذا قال يعني لا كل يركن واحد على الأجل كهنة ما كان لأن أكثر يعني باقي تسعة وتسعين من كلامهم بيقول كل، فإذا كان بيستي يسترق السماء كان بيعرفوا بعض الأخبار، فهنا قالوا وإن كنا نقعد من إيش وإن لمسنا السماء يعني ذهبنا إلى السماء واقتربنا منها وربما تحسسنا السماء وبحثنا كذا فوجدناها مليت حرساً جابوا نشتي مثل أول مرة نشتي نستمع ونسترق السماء فوجدناها مليت حرساً جديداً الله هي مليئة بالحرس. حرس يعني من الملائكة حرس أجوياء وأيضا شهب شهب يعني يعني قذائف نارية تخرج بعض يقول ما نجيب ملتهبة ولا قطع من النار بتخرج من بعض الأشي يعني من بعض الكواكب من بعض النجوم وتضربهم إذن قال إنه خلاشها أشياط النار النار النار أشياط النار في هنا وهنا إحنا بيقولوا النجوم هي الشياطين قال النجوم بيقولوا بعضهم با النجوم رجومل الشيات يعني جعلنا منها إيش ال يعني قطع متهبة تكون إيش رجومل الشيات ولا ما ضروري النجم كله كوكب كبير جي الج إيش فربما هنا مثال يعني قطعة من إذا نبيو كتلة كبيرة متهبة يخرج منها قطعة صغيرة تكون يسلط الله على إيش الجن فقال وإن وإن على مثلا السماء فاجتناها مليئة حرصا شديدا وشهبا يعني واج وقذائف نارية يعني نقول وقذائف من النار. مش لا هو النقطة الجهات السماء. لا والله السماء كان بيصلوا إلى السماء يعني بيجيءه ولا يصلوا إلى السماء يعني إلى السماء ذي كان الملائكة بيجي في فيها بيقربوا إليها لما يعني كان معهم بيبيختخفوا في أماكن يعني بحيث لا يدركه الم الملائكة وي ويستمعون. صراحة يعني، إنك بيسبريسا مثل ما الملائكة. يعني من حق الملائكة أماكن اللي فيها الملائكة. الأش. الشهوب, الشهوب هي م يعني قذائف من من نارية من من النجوم. يرمي بها بترمي يعني بحرس من الملائكة وعبها ذا أشياء ثانية. غير. لا بس بترمي الم يعني إذا قرب ابترب. سنجاق ملئه. وإنا إن على مثل السماء فاجدناها أنها ملئت حرصا شديدا. وشوفة ورانا يعني ملاش شوف يعني فيها شوف بيجي شوف لا ما هو الضروره نجي فيه يعني ولا انه تتسلط عليهم شوف مقالة يمكن قال حرصا شديدا وشوفة وإنا كنا نقعد منها مقاعد لسماع يعني قبل كان بنقعد في مقاعد للاستماع لسماع لسماع يعني نسترق بعض الكلام إذا سمعنا شيء من كلام الملائكة فمن يستمع لكن الآن كان فمن يستمع أنا أجدر لهم شاب الرصد ما أدري إيش راح يسمع شيء قال ما ذرينه من الآن أذى حاول يستمع بيجي للشعب رصدا ولا بي يعني, يعني ما عاد أحد بيستري استمع وإذا حد استمع شيء قليل ما هو قال للشعب وأهلكه قال فمن يستمع الآن أجد له شباب رصدا يعني قبل كان كان بنستمع ونجي لنا بعض الأخبار لكن ما الآن بحراس مش مشددة وبشوف يعني تقذف أي واحد يحاول يجتذب الاستماع قالوا أن الجن يعني إن هذا هو السبب ما هو قال الله إذا قال سمعنا فرنا وفي آيات صرفنا إليك نفرا من أجل في بعض الآيات في آآية أخرى يعني إن الله ديجع يعني ييعني يأتون إلى النبي محمد قالوا كيف قال مثل بهذا الفر عندما جعل الله هذا يعني السماء هكذا ولم يعني وششد فيها الحراسة هم قالوا يعني به أمر غريب حين يحصل هذا الشيء حراسة مشددة من الملائكة وشوب تقضي في كل من أراد أن يقترب الاستم الاستماع فقد به أمر غريب وقالوا ما بيحصل هذا إلا إذا بيحصل أمر ما كارثة ولا ولا نعمة شيء ما بيحصل هذه ففي حيث في الأرض يبتروه إذا عرفوا شيء فقال عرفوا الله حين وصلوا إلى أي إلى النبي محمد وكان إذن هو السبب يعني عند ما النبي محمد فلما تلا على أله منعه من استراق السمع فلذا قال وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصدة شهاب يعني قلنا قذيفة نارية رصدة يعني أي كتلها من النار رصدة يعني يعني جاهد له يعني أي معدله يعني مثل وجود سماد الكل أي واحد بيجو شيء شهاب أي يعني ينطلق إليه شهاب الرصدة يعني جاهد يعني ما يمكن إن إحنا أيه يعني إن يجي لنا فرصة ما يعني, يعني يعني لا يصيبنا فيها لا تصيبنا فيها الشهب لان هذه الشهب كانت مجهزه لاي واحد فيه وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام ام اراد بهم رشدا ربهم رشدة قالوا قالوا بيقولوا فيما بينهم احنا بيكلموا بعضهم البعض قالوا وان لا ندري ما يعني ما عدرينا اشر هل اريد شر بمن في الايش بمن في الارض أم أراد الله أن يصل خير فوركير ولاخر؟ ف... يعني إذا كان يعني لأن هذا الحادث ربما قال هذا الحادث ما بيحصل إذاك باجي شر ولا خير؟ <تصفيق> يعني هو حراسة السماء أو لأنهم ما استطاعوا يصلوا إلى السماء ولا عدروا والأخبار ولا, ولا شيء <تصفيق> قالوا ما عدرينا فو باجي خير ولا باجي شر لأننا انقطعت عننا نعيش الأخبار ما عاد استطعنا نتوصل إلىش يعني نسترق السماء. وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا قالوا رشدا يعني هدايا والشر إذا يعني الشر يعني الضر والمصائب والكوارث أم أراد الله شيء يعني رشدا هدايه والآخر وإنا منا الصالحون ومننا دون ذلك كنا طرائق جديده قالوا الجن هكذا مننا صالحين يعني ناس يعني يعني متجل لله ومننا غير ذلك يعني دون ذلك أقل من الصالحين يعني إما ناس متمردين إلى بعد الحدود ولا ناس في ولا ناس صاحي نقول دون ذلك يعني أقل من الصالحين ومنادون ذلك يعني أقل من الصالحين فأقل من الصالحين بيشمل فيها العصاه يعني ذيهم يعني المسلمين ذي وكذلك المشرفين والملحدين بيدخلوا كلهم فقال وين منا صالحون ومنا من دون ذلك كنا طرائقه يعني يعني اج فراك جدا كنا جدا يعني كنا ممزقين جد يعني مثل هيك هالجداد ذي بقد الإنسان يعني قطع يعني كنا ممزقين كثيرا او يعني ايه كان كنا فرق كثيرة يعني ربما اجى خبر ثاني كنا طرائقه كنا جدا <تصفيق> ذا قالوا كذا يعني بيصير يقول كنا ما معناه انه في الماضي يعني و... و... و... و... ما زال ما قد معنا كان يعني أنك دنقضى وكنا ترى يجدد وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولا نعجزه هربا نحن عارفين بهذا الأمر إن إيش؟ يعني إننا... أننا يعني عرفنا وظننا أن لن نعجز الله في الأرض ما يعني... يعني عرفنا وقلنا ظن هنا ربما يجو حتى يتيقنوا بهذا الأمر ولكن كأننا ظنوا يعني اليقين بيقولوا الياجينا الاستدلالي بيصير عبارة عنه بالظن يعني بتظن يعني بالإيش بال بأمور يعني قدرة في الله وفي عظمة الله عدرا نحن ما نستطيع نحن نحن ما نستطيع نحن نهرب أن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ما يعني ان الله بييج يلحقنا في أي مكان في الأرض لو يدخل واحد يعني ايش تحت الأرض لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا ولو هربنا حتى من الأرض يعني كأنه لو دخل واحد في حفرة ولا في الأرض ولا هرب في أي مكان سواء فوق الأرض ولا خارجها فمعنى أيش عرفنا إننا ما يمكن أيش نفوت على الله يعني إن الله إذا أراد إنه عاقب أحد منا فإنه لن, لن يفوت قال ولن نعجزه هربا وإنا لما سمعنا الهدى آمنا به ولكن يجب ان يكون هناك مكان اخر هو ان يكون هناك مكان اخر نحن ان من هناك مع اخر هو يعني يكون هناك مكان اخر هو ان يكون يعني حاولنا نحن يعني ان يكون هناك مكان هو ان لا. هو ان هو ان يكون هناك مكان اخر هو ان مكان اخر هو ان يكون وأن نعده رب وانا لما سمعنا الهدى امننا به قالوا كذا يعني بيخبروك هم قالوا حين سمعنا الهدى وذلك ذي سمع في القران الكريم عندما سمع النبي آمنا به لما لما سمعنا الهدى امننا به يعني كأنه بمجرد ما ريناه وسمعناه ايش يعني على النائ منناه واامننا بهذا بهذا الهدى فمن يؤمن بربه فلا يخاف مخس ولا رهب يعني في اي واحد يؤمن بالله ويؤمن بربه فلا يخاف بخسا لا يخاف البخص البخص نقص وهو بيقول لا تبخس الناس اجام يعني لا ننقصوا عليهم فلا يخاف بخسا يعني ما يخاف نقص في اي عمل يعمل اي عمل وكل شيء محسوب له ما هو ناقص عليه اي شيء من الاجر اذا فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقه ولا يخاف أي شيء ايش رهقه يعني اجو ولا يخاف ان ان الله بيظلمه ولا انه بي يعني يظلمه ولا اجع انه بيعاقبه على شيء ما بشيء يعني أذي يؤمن بالله ويتبع ما جاء به الله فما عده كل أعماله سيثاب عليها ولن ينقص شيء وهذا شيء يعني لأن حين عرفوا ربي وعرفوا أنه ما يمكن يعني كل عمل الإنسان أنه ما يخفى عليه شيء وأنه عالم بكل شيء عالم اذا أي عمل يعمله وأنه ايضا قادر بيجادعهم على كل أشيء بيثيبهم على كل فعل فما به احتمال أنه أيش أنه يضيع بعض الأفعال قال اذا فلا يخاف بخسلا ولا رهقا ولا يمكن أن الله إيش يغلق ويظلمه ويظلم ولا اي يعاقبه فاذا يعني ايش دقه كبيره في ما يمكن ما به مجال للخطا ولا به مجال للنسيان فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسلا ولا رهقا وعداله يعني رهقا العقوبة لا بيقول بيقول يعني لان هي حاجه يعني لا يخاف العقوبه الاهي العقوبه هذه الله انذا بي الله يجيد على السيئات ان كان كيه غارن الله عجم غارن ايه بيقولوا وان لما سمعنا الهدى امننا فذي يؤمن بالله, بالله لان يعني كانوا عرفوا هذا الشيء وعرفوا ان الذي بالله ويتبع ما جاء به ما هو الله يعني ما الله منقف على الشيء ولا يمكن يخلطه أي شيء ويعجبه ولا يعجبه وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون كذلك قالوا وإنا فينا ناس مسلمون يعني ذهم سلمين أمرهم إلى الله ومنا القاسطون هو الظالم القاسطون يعني الظالمون سواء يعني كفار أو عصاه يصبر يعني الظالم يجيهم معاصي يوم يعني إيش مصدق بالله ومصدق بالأنبياء ولكن بيعصي الله وهذا الأشياء العاصم ووبهن يعني إيش وبهناك كفار يعني ما بيروا منه بالله أصلاً فقال إن إحنا منا المسلمون ومنا العاصتون يعني الظالمون فمن أسلماء فؤلاء إذا تحرروا شجداً الذي أسلم قال فؤلاءك كان ماش تحرروا شجداً يعني كأنهم أصابوا الهدية وكأنهم أصابوها باهتمام وببحث وبنظر يقول تحرى يعني يعني يعني انا اعرف الخير من ادعو تحروا هدايه وتحروا الخير انت عظيم ما هو يمكن تحرى لا. لا التحري كان البحث يبحث واحد عن الحاجه بيقولوا كان التحري هو البحث عن الاشياء الاشياء الانفع الشيء البحث عن تطلب الشيء الانفع اللي يتحرى واحد يعني يبحث ما بيقولوا يتحرى هقال يعني كانوا اصابوا الرشاد وعرفوا أصاب طريق الهدايه عن طريق النظر والتفكر كأنهم قالوا كذا كأن تحروا رشدا يعني عرفوا ان الهدايه وعرفوا الحق عن طريق عن طريق النظر وايش يعني و يعني فاولئك اتخرو رشدا واما القاسطون فكانوا لجحنم حضضا واما الظالمين قال فهم بيش فكانوا يعني في مصيرهم ان يكونوا لجهنم حطب يعني وجود لجهنم لأن جهنم بي يعني بيوجد هذه بتشتعل بها مثل ما في الدنيا بتشتعل بالحطب في في جهنم بتشتعل بالاوادم الأدم نفسه كما جاء اشتعلت النار وزادت بيوجدوا نعم فالنعم القسط يعني هنا بيتقود على على الظلم والعدل لا القسط هو العدل المقسط والغاصط هو من القسط والغطى كانها ظلم قسط قال مستعمل المقسط ازال القسط ازال, القاسد. أزال القاسد هو الظلم قالوا اما فكانوا حطبا وألا لو استقاموا على الطريقة هاد قال ذحين أنت هالكلام كلام الأش الجن فلذا انتقل يعني الال... انتقل إلى إلى يعني إيش يعني الكلام ذل الآن بيتكلم مع معه كلام الجن قل ده مكالمة الله يعني قال الله مح. قال نح. قال, نح. قال الله لين قل أوحية إلي أن استمعنا نفر من الجن وأوحي وأوحي إلي أن أن هو كذا أن لو استقاموا يعني على معمول أوحية معطى يعني يقول اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا كذا وكذا وكذا وكذا ورجع الان قال وان استقاموا على طريقه يعني قل على يعني النبي محمد على نعم على لو استقاموا على الطريقة يعني يستقيموا يعني كأن قدو على مالطريقة يعني ربما قدو معهود ولا يقولوا يسير واحد في الطريق يعني الطريقة هاد طريقة هاد يعني كل فارق ورايش ولا العرب يعني ذي كان ذي بعث النبي إليهم لا قدر انتقل وإننا يقول إننا قال النبي قال الله للنبي قل أُوحِي إلية أنه استمع نفر من الجن وقالوا كذا وكذا, وكذا وكذا وكذا وكانه قال وقل أُوحِي إلية أنهم يعني أنهم أن العرب ان نجوا لو استقاموا على الطريقه يعني على على الصراط المستجيب استقاموا قالوا كان معنى استقاموا يعني استمروا عليها يعني يفهم منها انهم دخلوا لا لا لا اذا بدهم يصبر امورهم في يدخلوا في الدين ويستمروا فيه وان لو استقاموا على الطريقه يعني ما في يدخلوا في الدين بدون ايش بدون استقامه قال وان لو استقاموا على الطريقه يعني ان الله اذا جاء يعني ان الناس اذا امنوا بالله واستمروا على ايمانهم فان الله بنعم عليهم بالخير فقالوا ولو استقاموا على طريقتي لاسقيناهم <تكلم> من غدقه إلا من هذه قل قل يا قل وحي الي أنه استمع يعني قل يا محمد المن ما هو قال ها يعني نقول لهم إنهم لم يستقيموا يعني قل لهم انه اوحي الي لو استقاموا فكيف بده معلوم من في كثير وان لو عَلَى على الطريقه لا سقيناهم يعني اذا استقاموا يعني استمروا على الطريقه يعني على على الحق لا سقيناهم يعني الغدق يعني الكثير ماء كثير ولئن من العطش من قله الماء قال <تصفيق> لا والله فاهم ما هم مجرد يعني انه شيء مهم الاستقامه ما يكفي الدخول في الدين وعدم الامتثال ضروري الدخول في الدين والاستقامه انها اهم هذا المؤمن لا وغيره اذا دخلوا في الدين واستقاموا عليه فباجي لهم كذا الذين قالوا ربنا وفقنا واستقمنا قالوا الله ما على الطريقه لاسكيناهم عن غدك اذا غدك يعني كثير يعني أمطار وماء كثير يعني ان طار غزي كثير لي نفتنهم فيه حتى هذا قال الحين يستقيموا ويسبروا قال با يجي لهم ماء غدق يعني وما هو اصل الاش اصل الحياه ويسبر كل الخير با يسبر الاشجار ويسبر الحياة وتكثر الحيوانات ويسبر كل شيء لكن هذا قال لي نفتنهم عاد فيها فتنه يعني عاد جامت انت تحلم حيني انعم عليهم بنعم كثيره ايه ينعم عليهم بالماء ويجي لهم اشجار وثمار وحيوانات ويسبر كل العدل. عاد انت تحلم يعني إنما المفروض يشكروا على هذا الشيء وإيش؟ يعني إيش؟ ولا ولا يكسروا في طاعة الله. ها يرجعوا لا يعني لا ينحرفوا عن طريق الحق. يعني حتى النعمة في الواقع المفروض أن الإنسان يشكر الله عليها. <تصفيق> قال فإذا قال مسك نام معن غذا قال لنختنام فيه. إذا بدويرة النعمة جزاء. وإيش عادوا؟ هو هو في أسرة جزاء ومتعة. وإيش المال؟ جزائهم يعني حين مثل الحين حين يقول واحد. انت دعيت وانت رجع ربنا انعم عليك والنعم يعني في الواقع يعني إذا انت الله عليها بتشكر حين استجاب تمام لكن ايضا عندها امتحان وعاد فيها نفس الوقت ما انت قاعد فيني يعني الله عليها فإن وكل هو كل الواقع كل النعم ما بيجي فيها امتحان ولو هي بسببنا الانسان <تصفيق> لا لا بالعكس بالعكس كثير من الآيات بتقول ان الناس اذا رجعوا الى الله ان الله بي يعني ايش خير مثل قلنا في في سورة النحل. مبلغ أن يعني إذا به إذا به هو يعني المجموعة أهل, أهل لا البلد والله ولا كذا. هذا الصدرة. هذا متحامش ما هو. فهم. إذن النعم في الواقع حتى إذن النعم على ابتلاء من الله كلها في الواقع النعم وال والمسايب وكل شيء بي امتحان عاد من الله من المفروض إن الإنسان يشكر الله عليه ويأدي حقه. لأن حزباجي لك، يعني امتحان جديد سيزيد لك المال يقوم معك حقوق واجبة في المال في ذن يعرف الإنسان ويشكر الله لنفتناهم فيه, فيه, فيه هذا الماء الغدق يعني هذه هو رزق لأسكيناهم ما الغدق اللي نفتناهم فيه في الماء الغدق يعني هذه هي معناها أسكيناهم ما الغدق بحيث أن يحصل يعني لهم رزق كبير اللي نفتناهم في هذا الشيء ومن يعرف عن ذكر ربه؟ اذي هذا ما يشكر الله ورجع ويستمر على الطاعة يعني بعض الناس في يعني في إسلام وفي إيمان وكما حصل له نعمة يبطر وخرج عن يعني وأعرض عن ذكر الله أعرض عن ذكر الله وقالها هذه النعمة حتى يخرج عن طريق الحد ويأثي ربي بعض الناس كذا فقال لا هذا المفروض أنه ومن يعرض عن ذكر ربه هذا يعرض عن ذكر الله وعن إيش يعني يعني ما ما يعمل بإيش ما ما جاء به ما عند ذكر الله يعني ما بيدكر ربنا عايا في قلبه ولا عند ذكر الله يعني ما يعني فيندعوا إلى إيش إلى إلى الله وهو يعرض ما يرضى يسمع هو كله ذكر لله يذكروه بالله وهو يعرض ما يرضى يسمع في المواعظ والدعواه إلى الحق ويجي ما يرضى يسمع ويعرض فقال وما يرضى عن ذكر ربي نسلكه عذابا صعدا قال بأنسلك يعني ندخله عذاب يعني شديد. سم العذاب لا صعد قال عادة الصعد قالوا العرب بيقول الصعد هي يعني الغليظ الصعب ذي هو غليظ. يعني ذي في شدة زيادة. كأنه بي بيطغى على الإنسان بساع فاضي. قدو كنا أي عذاب إذا العذاب ذي ما يصير الإنسان يتحمله. كأن كذا عذاب ما يصير يتحمله. فقال عذابا صعدا. قبي إذا كلمة صعدا بي أي. كيف بيستعملوها العرب معناه العذاب الشديد هذه وهي في صعوبه شديده طبعا ما بقول يعني متصاعد يعني كل مره بيزيد لا ما بلا كلمه صعب ما معناها مصعد العرب بيستعملوا هكذا كلمه صعب صعب كذا صعب يعني الشيء الذي هو فوق طاقتك <تصف> كانه بيصعد فوقك يعني كان فوقك يعني بيغلبك يعني بيقولوا صعب كانه بيصعد فوقك ومش يعني بيصعد فوقك يعني يغلبك يعني ما قوي يتحمل قلنا على الله هو ضعيف يعني لانه يشتي يعني اعترف الدنيا معه في الله في الاخره قبل عندك يقول انه يطلع في جهنم قلنا. بس انه ما يتعذب واحد خليه يشتغل ويطلع في الجبل في يعني يطلع على صعد هو لكنه بالظهر كثير يقول بيستعمله العرب كذا كثير الصعد يعني كأنه فوق الطاقة حتى بيقول يعني كان بعض المرات يقولوا هذا التكاليف أصعدتني والله أصعدتني هذه التكاليف يعني بحيث يقول مرتني جور وما أستطعت تحملها استعملها في أشياء ما فيها صعود ولا شيء في حفظ يسلك عذابا عندك يسلك عذابا مستقبله يعني ير الله ولا نسلكه يعني بيقول الله يذكر ربي يعني عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدوم الله أحدا قال المساجد هي لله يعني اماكن لعباده الله اذا المفروض انكم لا تعبدوا غير الله يعني تجنبوا ايش يعني يعني ان المساجد لله هذا اذا قلنا المساجد هذه بس بالمساجد هذه وضعت الرساله الجوامع, الجوامع. قلنا لنا لله اذا المفروض انكم لا تنتبهوا واحترزوا لا تقعوا في اي لا تدعوا الا الله لا تكونوا مثل ايش مثل غيركم هذه اماكن للعباده مثل اليهود والنصارى مع الاماكن البيع والايش والكنائس مع الاماكن للعباده وبيش يعبدوا غير الله فقال لهم من هنا المساجد هي لله فلا تعبدوا غير الله واضح هذا معنى وبعضهم بيقول المساجد هي الاشياء اللي بيسجد عليها الانسان يعني يقول ركبه انت تسجد بالطبع ركبتك على الارض وقدمك ويديك وجبهتك يقولوا سبعة مساجد، الجبهة واليدين والركبتين والقدمين، هذا في يضعها واحد على الله على حين سجد، فهذه المساجد هي لله، يعني هذا البعض في جسمه هي لله، في لا تدعو لا تدعو إلا الله، لا تعبد إلا الله، لا تسجد إلا الله. بيسجدون على الله في المساجد؟ لا، ليس لا يسجدون إلا الله، يعني هذه لله فلا تستخدمها إلا إحنا بس يدورها الصنم. بس يودا. فقال يعني ذا التفسير الثاني. المهم انه يشتي يعني يعرفوا ان الناس يعني المفروض لا تعبدوا إلا الله. سواء فسّرنا المساجد بلاش أماكن العبادة دور العبادة ولا فسرناها بلاش بعضها الجسم اللي بسجد عليها. فلا تدعوه مع الله أحدا. لا تعبدوا إله آخر. عبدوا الله وحده. <تصفيق> لا لا ما أفهم. لا لا يجوز لا لا لا تدعو الله لا يجوز الشرك لا لا المفروض انها لله يعني المسجد هذا لله. كيف يعني إنك المفروض ما الله؟, لأنه لا. لا تستخدم في في الله لا في شيء في الله المفروض ما, إلا ما قال يعني ذكره. لا قال لا تدعو يفهم يفهم. لا قال لا تدعو. لا نن بقيلم بعرفن بقبل تفسير ثاني أن المساجد لله فلا تدعوا لا تقولوا مسجد فلان ولا مسجد فلان وأن المساجد لله بسمعت أنا عدة بيقول إذا قلنا مسجد فلان ولا مسجد فلان ولا قالوا أن المساجد لله فلا على يعني لا تقولن لا حاجة. ما قال الله كذا المساجد لله إذا لا تعبدوا إلا الله لا تدعونا لا هنا قلنا لكم حتى إذا قل التفسير الثاني إن المساجد هي مواضع سيدات أضيف الجسم تضيف كذا الإنسان كأنها أنسب إذا إن إن المساجد لله فلا تدعو مع الله يعني أجل لا تعبدوا غير الله أحد في أي مكان وكأن هناك يقول واحد وأن المساجد لله يعني أماكن عباده فلا تدعو مع الله يعني في المساجد بالأول أنكم لا تدعو مع الله ولو إن المفروض في المساجد وغيره لا تدعو مع الله أحد اذا هم تدعو مع الله احد وان المساجد يعني يعني في المسجد في الواقع لا تدعي مع الله احد ما هو ما لله المساجد لله مع الله احد المسجد لا، هم كانوا اسنان المساجد اليهود والنصارى كانوا بيجون في المساجد والمشركين ايضا كان بيجوب بال في المساجد كان حطها نعم حطها في الكعبة فقال فلا تعبدوا مع الله إذن لا تعبدوا مع الله احد لا تعبدوا إلا الله وانه لما جاء عبد الله يدعو بي وإنه وإنه لما عبد الله يدعو وئن لَمَّا قَامَ عبد الله يدعوه يكونون عليه لبد احنا قلنا قال عبد الله قال يعني ان المفروض ما ان لا فرياد مع الله اذا المفروض ان العبادة لا تكون إلا الله لكن قال لما الله النبي محمد يدعو الله عليه يعني بي يعني قد... قال كانوا علي... قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه حبي يدعو حبيدوا الله واحدة كادوا يكونون عليه لبده قب قال من هيجو قد يلبدوا عليه يستمعوا فوق يشتو يغموه يغلوا عليه هل لبده قال بده... قالوا في الواقع هو كذا لبده يعني الشيء القطعة المتراكبة القل... قطعة فوق قطعة يعني يجتمعوا وحده يعني ناس فوق ناس فوق ناس فوقه فوق كان مشتوه يعني استنكار كبير عليه. يعني لما قام النبي يدعو الله وحده قاموا عليه يستنكروا جمعه حتى أرادوا أيش يعني يعني لو تمكنوا أن من إيش من يقضوا على كانوا أيش كادوا يكونون عليه لبدأ حيث الكادوا يعني يعني متعين يقول كادوا يقتلونه ولا كادوا أيش يعني يقتلونه من من من الغضب مع أن المفروض أن العبادة ما تكون لا لله هنگال ان المسجد الا لله فلا الله لما قام عبد الله يكونون عليه قل انما ادعو ربي جواب عليهم يعني أخبرهم أنا لا يعني إنما أدعو ربي ما برد الا ربي ولا يعني يعني ليش ليش تستنكروا علي هذا الاستنكار ادعو ربي ولا اشرك به احدا يعني إن أنا ما إلا الله يعني إلا ربي ولا يمكنني اشرك به أحد يعني لو فعلوا ما فعلوا يعني كان الاستنكار عليهم ليش يسبرو فذا إنما أدعو... ما برد إلا ربي ما قدر أدعو... يعني ال الخالق دعاء ذي سوى كل شيء ما هي جريمة فلواقع أنا ذي رجعت إلى الحج ولا اشرك بربي ولا أشرف في ولا يعني اعتقد باي شيء من هذا ذي بجعله آله لأنها ما هي شيء يعني ما يمكنني أراه أتبع اعبد أش هذا خير هذا ما ينفع ولا يضر ولا بيسويه ولا شيء ولا بتسبره ولا حتى لا يسمع ولا يتكلم ولا يعقل فأنا ما إذن ما أعبد إلا الله الذي هو خالق كل شيء ربي الذي خلقني وخالق كل شيء وإيش ولا يمكن أن أعبد غير قل إنما ادعو ربي ولا أمشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم برا ولا رشدا يعني أخبرهم بأنك أنت من تلا رسول من تلا مجرد رسول ما أقدنت يعني إذا الحينها بتدعى الإلهية ما بتدعي الإلهية لا إلى حد إن يعني إذا قالوا عجلنا بالعذاب تقول يا الله ما الأمر بيدك لا أملك برا ولا أملك رجلا يعني ما بنملك شيء فال الواقع ما أنا إلا رسول يعني ما الله أخذت لكم الله قال لي أخبر لكم بس ما تبيء الأمور إني أضركم ولا أسوي له أنفعكم ولا أسوي لكم ما بالله إذا أنا فعلت أوصل لكم كلام الله بس والله هذه بينفع وهذه بيضر يعني انا ما بدي اقول انا ما بدي الربوبيه ما بدي ادعي ولا بدي اني قادر على شيء حتى ان ما امن به ما انا مثلكم ولا اشتي اني عليكم انكم تعبدوني ما انا لست قادر على ضركم ولا قادر على نفعكم الله هذه بينفع وهذه بيضر ما بلنش انتم ارجعوا اليه حتى تذين بالضر وحتى يتم لكم النب لأن كأن الرشد في, <سؤال> <سؤال> في الرشد يعني في في هالإله في الهداية. في الواقع أر يعني يعني يعني كأنه بالهداية يقول لا أملك لكم ضر ولا رشدة. إنك لا تهدي من أحبذ ولا تهديها لا لا المفروض ولا ولا ولا شر يعني لا ضر ولا خير ولا خير قلت كأنه يريد ما ما أملك لكم ضر ما جهض ضر لكم. ولا جهد يعني أنفعكم يعني بيقول كذا لأنه ما نا... ما ناء إله بيقوله مثل الحين قالوا له يعني يجيب قرآن آخر ولا قال يا ما أنا لا رسول ما أنا ذي بيجيز بالقرآن حتى أبدله فقال قل إني لا أملك لكم برا ولا رشدا قل إني لا يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه مساحدا يعني لو أترك عبادة الله لو أشرك يعني لو أسمع كلامكم واعبد ايش الهاتكم ما عدا احد نافع لي لن يجيرني من الله احد ما حد حامي اجاره يعني, حما. يعني, أجار يعني حماه من لن يجيرني من الله أحد. ما عدا حد يعني ايش غضب الله ولن أجد من دونه مسحدا، ولن أجد مكان ألجئ إليه، ما رجع، من يعني ما ربي، ما جه ذي رجع، يعني إذا إذا عفته، إذا عبت إذا قلت لكم يعني رضيت لكم وإيش وعبت آلهتكم، فما أحد ما أحد حاملي من الله، ولن أجد مكان أختبي فيه ولا ألجئ إليه، الملتاج يعني كان المسحدا يعني ما رجع، المسحدا كان هالمرجع ذي باء اذي بايحني قالوا حتى سموا اللحد قالوا قالوا سموا اللحد لان هو في الواقع في كانه من الحماية اللحد بيحط بيضعه على الاش على الميت يعني بيحفروا الانسان في طرف القبر كمان الدول القبر بيحفروا في طرفه وبيحطوا الميت فيه ويغطوا عليه بحجار ويجي التراب ما يجي فوق الميت فكان من, ها من هنا يعني, يعني كان حمايه فلن أجد ما أحمي به كأنه قال لن أحد بيحميني منكم ولا أجد مكان يقيني أج من الله فإذا ما إذا أنا أيضا أنا مثلكم كأنه يقول أنا مثلكم أنا مكلفة مثل تكنيفكم ما بل الله قال لي أبلغكم هذا ذي بفرق بيني وبينكم من دونه يعني كأنه من يعني من دون الله يعني من إذا من دون يعني إذا أرد أني ضرني أوه من دون ضررها أو كذا لن أجد من دونه مسحده يعني إذا جاء شيء من جهسه فلن أجد من يحميني ولن أجد مكان الجئله. والله ولن أجد من دونه يعني من دون إجابه. الحين نقول من دونه بيستعملها كثير يعني من إذا جاء من دونه يعني كان إذا بشيء من عنده فلن أجد ما يحميني ولن أجد مكان الجئله. إلا بلاغ من الله الرسالات. ما من لا أني أبلغ يعني إلا التبليغ من الله وآه والرسالات ني بلغها هذا ذي بيحميني ما معي له يعني كأنه قال لكن هذه الأشياء أو إلا بلاغ من جوستثناء إلا بلاغ من الله إلا تبلغ من الله هذا ذي بيحميني ما معي ما يحميني يعني لا أقول لكم تمام وصرف فلن يجيرني من الله أحد إلا... يعني لكن كان بيقول لكن هذا التبلغ والرسالة هذا ذي بيحميني نعم ما لا لا لا ولا هي لا لا ما لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما لا لا لا يجي <تصفيق> لأن كانوا بيقولوا أن قالوا, قالوا له يترك الدعوة إلى الله وتوحيد الله ويجي وقال ما هو تعبني خايف من الله قال تعال مالك الله نحميك ترك قالها ما هو يعني ما يمكن ما هو لن يجيرني من الله ما أحد يمكن يحميني ولا أحد يمكن ولا بشي مكان ألجئ إليه ما إلا أني أبلغ الرسالة هذا دي بيمكن إيش يحميني جالس استثناء من قبل. يقول لن يجيرني من الله إجابة شيئ. إلا شياون البلاغ سالم ولا أحد, أحد. إن كان في يعني إذا عصيته إذا, إذا, إذا تركت يعني ما هو نافع لي إذا, إذا, إذا, إذا قلت لك وتركت عبادة الله فلن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه مسحدا ما إذا ما معي إلا تبليه إلا بلاغا من الله ورسالته بيجي ما إلا بلاغ من الله ورسالة تيجي معطف بلاغ. كيف يعني يعني إلا الرسالة <تصفيق> هذا اللي من الله إلا تبلغ من الله. <تصفيق> سهل بس له واحد. إما التبلغ من الله يعني معنا العام والرسالات يعني يأتي به الله ولا يعني... يعني... يعني... وما جاء به الله هذا باين الجيني يعني كان الامتثال إلا حمدا ورسولا قال ومن يعص الله ورسوله. فإن له نار يهنم خالدين فيها أبدا. اجتماع يعني أنا مثلكم مكلف وما يعني قادر على شيء ولا يعني ما يبدع الألوهية ولا حتى أنا لو أقع في الخطأ الله مثلكم ولا أحد نافع قال ومن يعص الله ورسوله قال الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها انا إذن من لا رسول من الله وبلغكم ما جاء به يعني من الله فذيعص الله يعصي يعني يعصي رسول الله من الله المراد ما يعصي رسول الله لأن ما يعصي رسول الله فقد عصى الله ما بيعرفوا شيء من الله الا عن طريق الرسول فكان ما يعصي الله ورسوله يعني رسول الله كان الله ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداً. أي واحد يعص الله قال فإن الأش في مصيره نار جهنم خالدين فيها وقلنا أنه من يعصي الله من أي أي شخص وقال اللفظ مفرد ومعناه كثير من الناس يعني أبي يعص الله فلذا قال ومن يعص الله ورسوله يعصي أفردل لأن من مفرد فإن له هذا يعني من من يعص الله فإن له نار جهنم وقال خالدين فيها، ما قال خالداً قال لا لأنهم كثير هذي يعصي من يعصي يعني هذي يعصو الله معناه قالوا من؟ معناه الجمع ورفضها مفرد أحيانا بلا راعي المفرد حين قال يعصي وحين قال له له وأحيانا رأى الجمع يعني المعنى ما رأى اللفظ حين قال خالدين فيها وهذا يقولوا يعني فيها دليل على أن معصي أي معصية يفعلها الإنسان وأي يعني مكان من كان فانه بأيش فانه بيت فإن خلف في النار ومن يعطي الله رسوله فإن له يعني أي لا يستاهل واحد في المعاصي هو المسلم نعم أي واحد يعطي ما قال يكفر يعني أي شيء أي واحد يخالف ما جاء به الله قال ومن له من الله رسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا كأنه رجع الى الكلام مثل كثير من الآيات يعني بيقول هذا ولا ايش يعني انبا يقعدوا هكذا سيستمرون الى هذا الحال ولا هنافع فيهم شيء يعني ما هم مؤمنين ولا مصدقين لما يعطي يوم القيامة يعني انما يجوه الكلام يعني سيستمرون على كفرهم وعنادهم حتى اذا رأوا ما يوعدون او لن يؤمنوا حتى اذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون او لن لن يعلموا ولن يعتقدوا ما يجوك به حتى إذا رأوا ما يوعدون يعني إذا رجع جاء العذاب بيرجع ايش فيتم ايمانهم وتصديقهم فسيعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا برجع يعرفوا لأنهم كانوا بيتكبروا كبروا خافوا ان يتبعوا محمد ما هو لا جليل وما معه أصحاب ولا معه وهم ناس كثير ومعهم قوم ومعهم يعني أموال ومعهم تباع كثير وهم يروح يتبعوه هو اللي ما معه يعني هم يعني هو يعني اضعف ناصر واضعف عدد وهم الأكثر في الناصر وفي العدد وأجوف الناصر وأكثر في العدد فقال وإيش يعني متباه قال ها برجع تدرب من يوم القيامة من هالأضعف ناصر ومن يعني من هذه ناصر ما عد عدد في العدد يعني ما شي شي. معلكم يعني معلكم أي ما عبي فيكم قوة ولا عبي شيء يعني لا لا عدد قوة ما عفيم قوة ما عبشي ولا كان الأشياء العدد ذي بي يقوم بها مع بهم ينتصر بهم والله ما يبدأ الناس معهم يعني معدهم مع يوم القيامة برجع يبين من هذه يعني لكن كل هذا الأمر وبعدهم توفي ضعف وفي إيش أحد يعني لن تجدوا من ينصركم قال فستعالمون من اضعفناثرا واقل عددا قل ان ادري اقريب ما توعدون ام يجعل له ربي امدا يعني حين بيستعجل العذاب يقولوا هاوي حين باجي العذاب يعني يعني مبالغه في تكذيب العذاب قال قل ان ادري يعني ما ادري ان تستعمل معنا ما نافيه ان ادري ما يعني ما ادري اقريب ما توعدون ام يجعل له ربي امدا ما ندري هذا العذاب وهذا القيامه هي قريب يعني قريب جدا أو يجعل أبي عدم تأخر أو ميجعلوا له ربي أمتى يعني حتى هذا ما يعني ما أنا أيه لأنه بيقول ما أنا لا واحد منهم حتى هذا من عالمه ما أنا عالم وأحنا بعده بعدهكم القيامة والله أراد الله علم أي إنسان يعني المقصود هي القيامة إيه ما يوعدون <سؤال> الله نعم لكن في آية ثانية بيقول إن القيامة قريبة سهلة ناهي لكن ناهي لكن قريب تمام في قريب تمام هي قريبة لكن أنها قريب بحيث الحين ممكن, مم؟ ممكن لكن قريب يعني الان. انهم ما الآن <تصفيق> لا جريب جريب يعني الحين بسبب <تصفيق> لا لا اجتي... يعني بيقول الله قريب بس باجي قريب أكثر من 1400 وأربعمائة سنة. هناك بيقولها قريب. لكن هنا قريب يعني هو ما ندري هو قريب يعني باجي الآن. عربي. حين بتطلبه، هو باجي تأخر. واضح. هو كذا يعني ما ندري هو بيجي الحين ولا بعده. واضح. الظاهر إنه فال فال. الحين قال حتى إذا ما إذا رأوا بل. ما يوعدون فسيعلمون من أضعفون أكثرنوعاً قالوا عددا الظاهر نشتيه ما رجيمه. قل إن أدري أقريب ما ثوعدون ما يمكن العذاب العاجل يدرو. يعني تنتهي هذا ال... يعني وهذا التكبر في مهانة قال عالم الغيب ما أم له ربي أمداء وربي عالم الغيب يعني كانوا بيقولوا هو عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا هو عالم الغيب يعني فلا يظهر على غيبه أحدا يعني ما بي ما حد بيعلم الغيب يعني ما بيعلم الله الغيب لأحد إلا إذا به أشياء عالم الغيب الله بيعلم بذي ذي بيحصل به أشياء هذه ما إحنا عارفين فهذه باتحصل في المستقبل ما حد بيعلم بها إلا الله اشياء ما معناه عليها اي اماره ولا اي دليل ولا شيء بعض الاشياء ما تعتبر قال من علم الغيب يعني ما هي خفيه بعض الاشياء انه مثلا با تشرقت هو بي تشرق كل يوم يعني قد اجربنا بعض الاشياء لكن با اشياء خفيه ما معناها عليها علامه ولا معناها عليها دليل با اشياء كثيره في المستقبل ما بي علمها الا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد قال ما بي فرح ما بي علم حد إلا من التزم الرسول يعني إلا إذا به رسول في الله بيعلم بعض الأشياء تم أقلي كله بيعلم بعض الأشياء فالحين يجي يعلم رسول الله إنه باقي الأصحاب الجنة كذا وكذا ما هي أشياء من الغيب ما يمكن الإنسان يعرفها ولا يمكن يستنتجها من شيء واللاي يذكر لنا كذا وعذاب في الجنة واللاي يذكر لنا أشياء في المستقبل ما قد إيش سأل إنه إنه يعلم الرسول والرسول يخبره لنا فقال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً يعني ما حد يعلن بأشياء في المستقبل إلا إلا إذا به رسول إلا من ارتضى إلا ذير تضي الله من ذير تضي الله قال بين قال من رسول إلا يعني إلا إلا إذا إلا رسول ذير تضي الله فإنه ما هو بيش الله بيعلمه بعض الأشياء في الغيب وهذا يعني فإنه يسلك بيج الله بعض الأشياء وبأيده الله بأي بملائكة يكونوا فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد يعني بيجعل حراس قدامه وحراس خلفه يسلك من بين يديه يعني يدخل حرس بين يديه يعني أمامه ومن خلفه يعني وراه ورصد كناه بسموه الحراس رصد الواحد الواحي يقاله راسد فإن الله بيجعل يعني إلا إذا به رسول فإن الله يخبر له بعض الأشياء وبيجي لحماية بيستم أيضا بيضع الله الحماية حتى يعني إيش... حتى يتم أمر الله يعني بيلحماية من الناس لا ي أي عليه ولا أحد يعني يحفظه من الناس يحفظه حتى من الجن فقال إلا فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. الأشيء أن ما ما يعني إلا إذا من اختارها الله واضح هذا. وذي اختارها الله الله بني إيش ومن اختارها الله فإنه إيش يعني يجعله ححفظه من الوراء ومن أمام يعني يحفظه من ضمن ما يحين يخبر له بعض الغير دلاليش توقع تهذو دلاليش لا سهل ما هو ضروري لا كذا الحين يقول إلا إلا من ارتضى من الرسول ما هو بيخبر له بعض الغير ساهل هذا الكلام ورجع قال وذي اختارها الله يعني فإن الله يجعلك كذا فهمه فهمه هذا بدي من ارتضى فإنه يسلك من بين يديه يديهم الخفيرة صدق الذي ارتضى الله ما هو إيش بيطلعه وبي يعني وبيجعل له حماية يعني بيقول لك لجل أن الله حين يعلمه بعض الأشياء وهو بيجي يجي للناس يعني يجي رسول إلى الناس ويعلم الناس هذه الله فلذا بي بي الله يعني بيجعل يعني بي حافظ وبيحفظه لجل إيش لجل الدين يتطبق في الأرض يجير شر الله يتنفس الارض فاذا قال قال فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه فدا أما يسلك رفدا يعني من حين تقول يدخل حرس امامه وقدامه ليعلم ان قد ابلغه امش رجع ها امامه وخلفه امامه خلفه. قال ان قد, أمامه قال أن قد كان حتى بيقول يسلك من بين يديه ومن خلفه فدا ليعلم ان قد ابلغ رساله يعني ليش بيسلك ليش بيجي على حرس وحمايه له قال جليه يتبك هذا الدين جريح ما حتى يتم وينتشر هذا الأمر. ليعلم واضح يعني عبر بدل ما يقول حتى يعني ايش يعني لكي يستطيع أن يبلغ الناس لأنه إذا ما مع محماية إذا تعرض للخطر وما حماه الله ما عندهم ايش ما عندهم يعني يعني ما عندهم بلغ للناس فقال الله ليعلم أن قد أبلغ رسالات ربهم يعني كأنه قال. اعطى الله جعل حرس ليبلغ رساله الله واضح وهذا لو قال كذا لو قال اعطاه الله حرس ليبلغ رساله الله فقال الله عبر عن هذا بيقول ليعلم الله ان قد ابلغ يعني لي يحصل البلاغ بحيث ويعلمها الله حي قال يعلم يعني الله ليعلم الله ان قد ابلغ رساله ربي يعلم ان قد فعلوا ولكن الحمار يقول لك بعلم الله يجب ان يجب ما بعلمه بعلم الله ان الرسل الرسالة. الله عالم ان ان ان ان فالوضع والله إذا, إذا, حصل إذا حصل الفعل فالله بايع. ما إذا حصل أن الله علم. قال لي, لي يبلغوا عبر التعبير يعني ذي غريب. حين يقول ليعلم الله أنهم قد بلغوه. كأنه يفيد معنى آخر. قال يقول إن لي اللي يبلغه يعني فقاطح جعل يبلغ ما حد يمنعه ويبلغه اي ما, ما جاء فقال يعني ما عبر قال جعل يعلم الله إنك تبلغ. يعني ليحصل يعني جعل ليحصل البلاغ ويعلم الله ما كذا؟ يعني أنه يبين يقول الله عبر لأنه يبين حين الله يعني بأجي على ان الله حين يعلم ان فلان يدفع باجر عليه باجر في بحله يحاسب الله ايش في معنى ما احنا حين يقول لي يبلغوا حين يقول لي علم الله انك تدفع هذا الواضح يعني اللي يجي... يعني اللي يجي... يستمر يحصل يجي... منك الفيل وحي... والله بايعلمه وإذا علم الله بيعطيك ايش بيجازيك عليه هذا المعنى ما م... ما لا يفهم إذا ما ذكر يعلم ايش إشتف... هي في التعبير من اللي ولم ما علم الله الذين جاهدوا منكم قال ولم ما وما قد علم الله ذي جاهدوا قالوا ما قد علم الله أنك منهم لأنه إذا قد علم الله أنك توقع الجهاد يعني في الواقع وما قد جاهدو معناها ولم علم الله الذين جاهدوا منكم يعني وما قد الله يعني وما قد علم الله على علم الله حين يقول يعلموا الله الذين جاهدوا منكم يعني يعلموا قد جاهدوا يعني إن بايجازهم دائما يعبرنا الله بيعلم ما حين يقول والله خبير بما تعملون يعني إنه حين يقول انه خبير يعني إن بايجاز والله بكل شيء علم فيه بعض الأماكن يعني إنه ما هو إيش ما هو خافي عليه وأنه بايجاز إذن التعبير بالعلم أحياناً عاد يفيد معنى وهو إيش؟ الجزاء يجوء قال إذن ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وَأَحَاطَ بما لديهم وما معنى إذن؟ والله عالم في الواقع هذا عندما قلنا إيه؟ إِلَّا مَنْ اَتْتَضَى مِنْ رَسُلِمْ فَإِنَّهُ يَسْلُكُمْ بين يَدَيْهُمْ مِنْ خَلْفِهِ رصد. قلنا يعني إن الله يجعل رصد قبله ورصد خلفه وهذا للرسد محرس في الواقع ما مهمتهم فقط مهمتهم قلنا أن يحفظوه وأيضا مهمتهم أن يراقبوه يراقبهم مثل يعني عن يمين عن الشمال يعني حراس حر يعني له وحراس يعني, يعني مثل الحين تقول ملائكة بيقوموا بتسجيل أفعال في ذات يعني بيقول الله يعني على كل ما فعل يقول الإنسان مع ملك عن اليمين وملك عن الشمال الله يحاسب على على ما قد يعني يسجل اعماله ويثاب على كل الخير أو لا وإذا عثر الإنسان يعاقب على اي معصيه قلنا لكن الله ما هو محتاج الى الملك عن اليمين وملك عن الشمال أو لا ولكن بده من يعني تانه للانسان يدري ويحس بهذا الامر ويستشعر هذا الامر اللي ينتبه في كل وقت به واحد عنده بيتنجج بيشجع واحد انه يمتثل ها هنا بيقول حين يجي على الله رصد بين يديه ورصد من خلفه ما هو يعني فانهم حراس ومسجلين لاعمالهم مراقبين الأعمال ما هن الله ايش جاء هالماهو داري الله داري لو ما سجلوا أعماله فقال واحاط واحاط بما لديهم يعني والله احاط بما لديهم يعني يا هذول الرسل بدهو داري بكل شيء عنهم وما هو في حاجه هذا الاش هذول الرصد دي بين يديه وبين خلفه عادفة. لا ما هي الاعلم لما عن الرسول فانه يسلك من بين يديه والله <تصفيق> وحاليه يسلك من بين يديه ومن خلفه ورثاء واحاط لكنه وكذا كان ها يسلك من بين يديه والحال انه قد يعني ما ما ذلك والحال انه ما ما هو, ما هو, ما هو <تصفيق> تمام يسلك فإنه يسلك من بين يديه وإنه أحاط يسلك من بين يديهم الخلف رسله وأحاط بما لديهم وإنه أحاط يعني والله أحاط بما لديهم يعني إنه وش قلنا لكم لا ي... لا نقول إنه إذا جد الله ملائكه من بين يديهم الخلف قلنا يحفظوه ويسجلوا أعماله يعني معناه إنه إيش إن الله ما هو عالم بل هو عالم بكل الأفعال وإذا قال وأحاط بما لديهم يعني الرسل إيه فقال ما رتبه من الرسول وأحسى كل شيء عدده يعني أحسى كل شيء يعني أي أحسى كل شيء يعني كأنه قال ضبط كل شيء أو عرف كل شيء يعني حال كان مع معدودا قالوا قالوا إنه حاله ما يتميز ما أحد ما هو سابر ما هو جمله تميز يعني أحسى عدد كل شيء إيه طبعا. قالوا أحسى كل شيء يعني ضبط كل شيء وعرف كل شيء وكم عدده هنقول كأنه يقول, يعني يقول يعني لأن الأشياء بزرزرحين حينجوا به قطرات المطر والأوراق والذرات ولا قال بيعلم كل شيء وبالعدد ما, ما هو بيعلم كل شيء ويعلم بالعدد قال إذن وأحسى كل شيء عددا إذن فالله إيش عالم وما هو في حاجة هذا الأمر لكن بيقوا إيش بيقضوا نعمالا للناس وللمكلفين الجيل ما إيش يلتزموا يعني يقول بملائكة بيراقبوا الإنسان قلناه بيقضوا لطف للإنسان النبي يعني بيتذكر هذا الأمور ويترك الأجل، يعني المخالفه لله مثل ما قلنا لكم في ملكان يقول على اليمين وعلى الشمال قاعد يمواصل الملكان عن يمينك وعن الشمالك يسجلوا عمارك ولا بتقال تلفظ من قول إلا ولديه رقيب العتيد وكل كلمة بيسجلوها هنا والله مع ذلك هو أقال أقرب إليه وداري بكل شيء لكن بينبهك من هذا الأمر يعني كأنه يحبه يجي فيك يجي حسك هذا أكثر حلفك حلفك أكثر على التزام لأن إحنا ما بنرضى نؤمن بالأشياء الغيبيه مثل الأشياء المحسوسة وهذا مثل الحين جي أشياء محسوسة هنا هنا الحين يقول واحد هنا بيسجل واحد هنا بيسجل كأنه الحين يقول واحد بيسوّر هنا واحد بيسوّر كنا وما هم بعيدا يكون على المراد كذا يقول ملك على اليمين وملك على الشمال وكل واحد بيسجل أعمال ربما ما بيسجلوا يعني ما يعني إن بيسجلوا بأعلى ولا معنى انهم يسجلوا بآلات ويثقوا كل شيء بصوت وصورة انهم معنى ان الله بحتاج لكن اللجل الإنسان إذا نفع فيه لان يتأثر الإنسان حتى فلذا قال أوجب علينا الله يعني أوجب علينا في الصلاة عندما يسلم الإنسان قالوا كن ينوي الملكين واجب عندما يسلم على اليمين تنوي ملك اليمين وذي بجنبك يعني وذي على يمينك من المصليين عندما على الشمال تنوي الملك يعني تتخيله واصم نجي لك تتذكر هذا الأمر وتذكر أنه يسجل أعمالك وتت... يعني تستشير هذا الأمر وتتجنب مخالفة أوامر الله إلا هنا